بسم الله الرحمن الرحيم قال الله فصل يذكر مصنف رحمه الله في هذا الفصل فيما إذا كان هناك تعارضا بين نصين قال إذا تعارض أي تقابل نطقان أي أمراض بالنطقين الكتاب والسنة أي إذا, أي إذا وجد وجدت آية او حديث تعارض فيهما آية أو تعارض فيهما حديثان أو تعارض آية وحديث والمراد بهذا التعارض احيانا قد يكون فيه عدم فهم المعنى أو يكون المعارض له سنده لا يصح. وهذا وأنواع التعارض أربعة لذلك قال فلا يخلو النوع الأول من التعارض أن يكون عامين أي أن يكون النصان عامين ونوع الثاني أو خاصين والنوع الثالث أو أحدهما عاما والآخر خاصا ونوع الرابع ذكره بقوله أو كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه وسيأتي بإذن الله تفصيل لهذه الأنواع وبيان كل نوع وكيف يجمع بين النصين المتعارضين في كل نوع من الأنواع الأربعة نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم